يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنَّ التَّوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ تَوْدًّا لَوْ أَنَّ بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نذره والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فت اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين إن الله استفأ آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِمْرَانُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ثُمَّ مِيتَهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيثُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِن اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ